قبل كانت ما بينا من يومين احساسنا فيها يوميها كان بين البني وكان اننا بعض بعده من سنين آخر مقابله كانت ما بينا من يومين احساسنا فيها يوميها اتنم بعد واصلا من سنين السن انا توصل بي او توصل بي تيجي تمشي ومسلم شارك Czy czepnie w حاجه ما كان نفسنا ما نداش بعض البال كان نفسنا وبقى شكلنا ما كان نفسنا نعيش كل حاجه ما عشناهاش كان نفسنا شكلنا ما نفسناش ازاي انا توصل بيا او اوصل بيك تيجي تمشي وما تسلمش عليي بورجي تمشي في ابن Hass